بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عينصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربك إِ وَهَنَ العظْمُ مِ وَشْتَ غوَ سُوشَبَ وَلَم أَكُمْ بِدُعَ إِكَ رَبّ شقيا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 قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَ لَيَالٍ سويا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 أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُو بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيْنُ وَلِنَجَعَلَهُ آيَتَل لِ النَّاسِ وَرَحمَةَم مِ وَكَانانَ أَمرََّ قُضِيَ فَحَمَلَهُ فَ تَبَذَت بِهِ مَكَانانَهُ قَصِيَ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنذاها مِن ت تحتهالا تتحزانِي قَدْ جعَ وَبّكِ تحتكِ سررية وَهُز إلَك بجدع ن خللَتِ تُساقِط عَك نطبًا فَكُل وَشْْرَ بِي وَقَِّي عينَ فَإِمَّ تَرَ مَِ البشَر أحدد فَقُودِّينَ ذَرْتُ لِ الرَّح مَان الصَومَ فَلَن أُكَّمَ اليوم إسيية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 وَجَعَنِي مُبَكَ أَنَ مَاكُ تُ وَأَصَانِي بِ الصَّلَاتِ وَزَّكَاتِ مادُ تُ حََ وَبَررَم بِوالذَتِ وَلَم يَجَعَن جًَّا شَقَ وَسَّلَُ عَلََّ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 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون وَهَبْنَا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا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 إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَذَكْرُ فِرِنِ الْكِتَابِ إِدْرِيس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا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 إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا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 كحكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وندر الضالمين فيها جفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أمت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 أَسَلنَ الشَّيَطينَ علىكَافِرينَةَ أُُّهُم أَزَّ فَلَا تَعجَ عَيْهِم إِ مَ نَ عُدُّ لَهُم عََّ يَومَ نَحشُرُ المُتَّقِينَ إلَى الروحمانِ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 لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا أإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتر تَقِينًا وَتُنذِر بِقَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا